Al-Rahman mengalami Al-Quran, halakul insan mengalamahul bayan, al-Samsul Qamar bhusbanah,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 نخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنزد شأت في البحر كالأعلام، فبأي آلام ربك مات كالذبان؟ كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلام؟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 فبأي آل ربك ما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل ربك تكذبان.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 ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء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 وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن سوا قبلهم ولا جاء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 إلا الإحسان فبأي آل إربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل إربك ما تكذبان مدها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 فَلَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيْ آلَامٍ